وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيما كثيرا الأندلس تلك الجنة الخضراء التي لا تزال نظرة في قلب كل مسلم وذلك الفردوس المفقود الذي يحن إليه فؤاد كل مؤمن كيف أشرقت عليها شمس الإسلام وكيف إزدانت بنوره دخل الشمال الإفريقي في حوزة الإسلام بعد سلسلة من الحروب استمرت حوالي سبعين سنة وقدم المسلمون كثيرا من الجهد والخسائر ليجعلوا من هذه الأرض التي نشروا فيها نور الإسلام قاعدة لبث هذا النور في أفق الأندلس الرحيم ولا يختلف المؤرخون أن موسى بن نصير وطارق بن زياد هما بطل فتح الأندلس أما طارق بن زياد فهو بربري الأصل ولد نحو سنة خمسين للهجرة وأسلم على يد موسى بن نصير وأما موسى ابن نصير فقد ولد سنة 19 للهجرة وكان عاقلا كريما شجاعا تقيا وهو الذي دنت له أفريقيا الشمالية ودوخ البربر بعد حروب شديدة وترك عندهم بعض العرب لتعليم البربر القرآن وفرائض الإسلام فحمل بذلك رسالة الإسلام إلى القلوب ودخل البربر في دين الله أفواجه وفي شمال أفريقيا عكف موسى ابن نصير على تجهيز السفن وإنشاء الأساطيل والتنبه إلى الخطر الرومي الذي لا يزال يتهدد شواطئ أفريقيا الإسلامية وحين أكمل عتاده البحري الحربي ترك سياسة الدفاع وبدأ بالهجوم المنظم على جزر الروم ففتح طنجة وترك عليها مولاه طارق بن زياد وقد حرص يوليان صاحب سبته على التودد لطارق فقبل طارق منه ذلك لأنه كان يتطلع نحو الأندلس وفي أوائل القرن السادس أغارت قبائل القوط على إسبانيا وأسسوا فيها دولة قوطية عاصمتها طليطلة، غير أن القوط ما لبث أن ضعف وقسمت إسبانيا إلى مناطق ترجع في سلطتها إلى الملك في طليطلة، كما قسم المجتمع إلى طبقات طبقة الأشراف ثم طبقة المستخدمين ثم الطبقة الدنيا تلك هي حال بلاد الأندلس في الوقت الذي كان أهل شمال أفريقيا ينعمون بحكم المسلمين. فلا عجب إذا تمنى الإسبان الخلاص من نير الحكم القوطي الجائر بعث موسى ابن نصير بأمر من الوليد ابن عبد الملك سرية في مائة فارس وأربعمائة راجل جازت البحر في أربعة مراكب في شهر رمضان سنة 91 للهجرة لتكتشف أحوال الأندلس وقد هذه السرية بغنائم كثيرة ثم خرج طريف ابن مالك في سرية استطلاعية أخرى وكانت ناجحة أيضا فتشجع موسى ابن نصير على فتح الأندلس فندب لهذا الأمر الخطير القائد البطل طارق بن زياد وهنا نشهد جانبا من روعة فتوح الإسلام فالإسلام نسيج وحده لم ينحصر فتحه عن غالب ومغلوب وذليل وعزيز بل انحصر عن وحدة في العقيدة والفكر وهذا ما لن نجده في أي فتح في العالم قديما أو حديثا ركب طارق بن زياد السفن في شعبان سنة 290 للهجرة في سبعة آلاف من المسلمين جلهم من البربر وبينما هو في عرض المضيق إذ أخذته سنة من النوم فرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وحوله المهاجرون والأنصار قد دخلوا الأندلس أمامه فهب طارق من نومه مستبشرا ألقت السفن مرساها قبالة الجزيرة الخضراء عند الجبل الذي سمي بعد ذلك بجبل طارق وكان ملك بانيا نوذريق إذ مشغولا ولما علم بنزول العرب في أرض أسبانيا أدرك ما يحدق به من خطر وأخذ السيرة إلى الجنوب وجمع جيشا جرارا بلغ أكثر من سبعين ألفا أخذ طارق يفتح القلاعة والمدن وتابع سيره باتجاه قرطبة متخدا طريق الساحل ثم اتجه إلى الشمال واقترب من بحيرة الخندق وهنا عرف طارق أن لذريق سائر إليه في جنده وأنه وصل إلى قرطبة ثم تقدم جنوبيها وضرب معسكره هناك واستعد للمواجهة وحتى هذه اللحظات كان مع طارق سبعة آلاف فقط فبعث يطلب المدد من موسى بن نصير فعجل موسى بإرسال خمسة آلاف من أفضل جنده يقودهم طريف ابن مالك وفيهم عدد كبير من العرب فأدركوا طارقا قبيل اللحظة الحاسمة وقويت بهم نفسه ونفوس من معه رأى المسلمون جيش لذريق الضخم فقام في أصحابه خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وألقى عليهم خطبته الخالدة فقال أيها الناس أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام وقال استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت وإني لم أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة إلا وأنا أبدأ بنفسي وأعلم أني أول مجيب إلى ما دعوتكم إلي وأني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء الله تعالى فاحملوا معي استعد لذريق لهذا اللقاء ووقف طارق على جواده يرقب جنده فرأى منظرا يريح النفس ويبعث الأمل فيها ونظر إلى القوط تتقدمهم الفرسان بدروعهم وأسلحتهم وقائدهم لذريق على سريره محمولا على دابتين وعليه الجواهر واليواقيت وبين يديه من الخدم والحراس الكثير ومعه أعداد من الدواب لا تحمل إلا الحبال لربط المسلمين بعد أسرهم بدأ القتال يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة إثتين وتسعين للهجرة أظهر فرسان القوط مقدرة عظيمة في أوائل المعركة وثبتوا لضغط المسلمين من عرب وبربر وأخذ اليوليان ورجاله يخذلون الناس عن لذريق ولم يلبث أثر هذا أن ظهر جليا بين جنود القوط فخرج فرسانه من المعركة وتركوه لمصيره وكان ذلك كافيا ليوقع الفوضى في جيش لذريق فاضطرب نظامه وأمام هذا الواقع هجم طارق على لذريق فضربه بسيفه فقتله وقيل إنه قد جرحه ثم مات. غرقاً. وبعد مصرع لودريق احتل المسلمون معسكره وغنموا ما كان به وانقلب تراجع القوط هزيمة النكراء انتهت المعركة يوم الأحد لخمس خلونا من شهر شوال واستغرقت ثمانية أيام وكان المسلمون يقاتلون العدو في أرضه ولكن إيمانهم العظيم اتسح كل الصعاب التي واجهتهم ولم يكن انتصارهم سهلا فقد قدموا حوالي ثلاثة آلاف شهيد ولكن يمكن القول إن موقع توادي لكه حسمت مصير الأندلس لمدة ثمانية قرون وأكثر بعد ذلك اتجه طارق لفتح المدن الرئيسية في الأندلس ففتح شذونة ثم مورور ثم عطف على قرمونة ثم مال إلى إشبيليا ثم استجه وكانت فيها قوة تجمعت من فلول عسكر لذريق فقاتلوا كتالا شديدا وقد أظهر الله جل وتعالى المسلمين عليهم ولم يلقى المسلمون فيما بعد ذلك حربا مثلها فرق طارق جنده من استجة فبعث السرايا إلى علد من المناطق وسار هو في معظم الجند يريد طريطلة دار مملكة القوط فتمكن من فتحها وجأته الرسائل من موسى ابن نصير تأمره بالتوقف وانتظار قدومه إلى الأندلس توقف طارق حسب توجيهات أميره وعبر موسى ابن نصير بنفسه المضيق إلى بلاد الأندلس في رمضان سنة 93 للهجرة في جيش عدده ثمانية عشر ألف وكان هدف هذا العبور هو إتمام فتح بلاد الأندلس وحماية المسلمين المتجهين مع طارق نحو الشمال سلك موسى طريق غير التي سلكها طارق ففتح مدنا لم تفتح من قبل وبعد لقائهما تعاون جميعا فترك موسى طارقا على قيارة الجيش وسار كل منهما في اتجاه حتى أتم الله جل وتعالى على يديهما فتح بلاد الأندلس مدة هذا الجهاد استغرق سنتين وأربعة أشهر ويزيده طارق ابن زياد سنة واحدة فيكون فتح بلاد الأندلس قد استغرق ثلاث سنوات ونصف غير سرية طريف ابن مالك وأخيرا هذه ست وقفات سريعة مع فتح الأندلس العظيم أولا الذين يظنون أن التاريخ لا يستعاد إلا باعتباره ماضيا ولا مخطئون مرتين مرة في حق شعوبهم والأخرى في حق التاريخ نفسه ولعل جزءا كبيرا من هزائمنا اليوم وليد غياب التاريخ الذي وضعناه خلف ظهورنا واهمين أن المستقبل له طريق مختلف وناسين أننا نجر وراءنا هذا التاريخ شئنا أم أبينا ثانيا إن فتح المسلمين للأندلس معجزة في ذاته فلقد خطى الإسلام بمعتنقيه خلال القرن الأول بطعة قرون للأمام الإسلام يصنع من الناس غير الناس إنه دين عجيب يعيد صياغة الفرد والمجتمع والدولة والأمة فيجعل منهم نماذج وقدوات ولذا كان لزاما على المربين التركيز على أخبار الأعلام ليشهد أبناء هذه الأمة هممهم ويرفعوا الأمة إلى مكانتها وسط هذا الظلام الدامس ثالثا إن شخصية القائد البطل طارق بن زياد الرائعة والدين الذي كان يحمله كان له دور رئيس في تحقيق هذا الفتح العظيم إنه طارق بن زياد الذي بنى مجده بيمينه وصدق عزمته وتوكله على ربه رابعا مما ساعد على هذا الفتح روح الكراهة التي كانت كاملة في نفوس أهل الأندلس ضد حكامهم وطبقيتهم والفساد الأخلاقي الذي تغلغل فيهم فلم يكن عجبا أن تسقط مملكة بيد عدد قليل من المؤمنين المخلصين الذين يسوقهم دينهم إلى الجهاد لاعتقادهم أنهم مرسلون لهداية البشر كافة إنه رسالة الإسلام المجيد بما يحويه من إخاء وإنسانية ومحو للطبقات وتخليص للشعوب بما تعانيه من استعباد واستقلال خامسا وبعدما أتم الله جل وتعالى الفتح توزع كثير من المسلمين على المناطق لإدارتها والإشراف عليها والدعوة إلى الإسلام فيها وكل هذا يدعو إلى الإقامة الدائمة في أرض لا يعرفونها فالدعوة إلى الله تتلزم من أصحابها أحيانا أن يفارقوا أوطانهم وأن يفارقوا مألوفاتهم ويتخلوا عن بلدانهم وأوطانهم بل وحتى أهليهم أحيانا ليقيموا في أماكن أخرى ويكونوا نواة لعمل إسلامي جديد سالسا إن ضياع الأندلس يعد صورة مأساوية لضياع مج المسلمين وحضارتهم وعزهم في التاريخ فالأندلس كانت تقع جبهات صليبية متعدلة فظلت مدة ثمانية قرون تغالب النصرانية بالإسلام والتاريخ يعيد نفسه والناصرانية اليوم تتجمع مرة أخرى لتحارب المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء تبحث عن الضعيف لكي تفتك به ليكون عبرة لمن بعده ولا خلاص لهذه الأمة من هذا الرق إلا بالرجوع إلى هذا الدين والزوال الذي يدمي القلب هو زوال الملة لا زوال الدولة والأندلس مثال مع كل أسف على زوال الملة والذي نخشاه اليوم هو زوال